اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله 117. وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره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 وأنزلت علينا خير كتبك، وشرات لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس،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 اللهم افعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا وافعنا بالقرآن العظيم اللهم جعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالأعمال قائمين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 ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيلقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم جعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جذاء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 اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم شهر رمضان برضوانك اللهم اختم شهر رمضان برضوانك واجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك واجد علينا بمغفرتك ورحمتك ورضوانك وهب لنا ما وهبته لأوليائك واجعلنا ممن وفرت له أقسامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه برحمتك يا أرحم الراحمين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 ولك في جميع أمورنا راجل ولا تجعلنا ممن استهوت الشياطين ولا تجعلنا ممن استهوت الشياطين فقد في الجحيم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله عدد ما مشى مشافق الأراضين ودرج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 اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من رحمة وخير وبر فاجعل لنا منه وعفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من بلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت حق من عبده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 بنو إماء نسألك يا الله أن تجيرنا من النار، اللهم اجِرنا من النار، اللهم اجِرنا من النار، اللهم اجِرنا من النار. اللهم تق رقابنا ورقاب آبائنا وامهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم انك عفو تحب العفو صف عنا اللهم انك عفو تحب العفو صف عنا اللهم اننا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاك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 اللهم عللنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا وارزقنا تلا وتهوانا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا دينا الذي هو أصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير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 ونسألك الدرجات العلا من جنتها رب العالمين اللهم انت ربنا لا إله إلا انت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك موادك ما استطعنا نعوذ بك من شر صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإلاه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تمكر علينا وحدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا 129. وقررنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ساكرين لك ذاكرين لك راغبين لك راهبين اللهم تقبل ثوبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا ويسر أمورنا وطهر قلوبنا واسم السخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جعلنا من الشاكرين لآلائك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 اللهم إنا نسألك لبوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمل اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرات والمنحدين اللهم انصر من نصر الدين واخذر اللهم من خذل الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأسرعه بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم وفق منا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم اتلاه برعايتك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 اللهم نقي الضئ اعيننا بعوده المسجد الاقصى اللهم نقي الضئ اعيننا بعوده المسجد الاقصى في ديار المسلمين اللهم نقي الضئ اعيننا بالمسجد الاقصى في ديار المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين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 اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدينان المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك نبوانك والجنة ونعوذ بك من سخاطك ومن النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تنوقنا عذاب النار اللهم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 وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبالك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله قدمت لكم من موقع تي